وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج فالك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير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 إن الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ على كُلِّ شَيْءٍ شهيد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 وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهْنِي اللَّهُ فَمَا لَهُ مِم مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا نِخْصَمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَب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 ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واعلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ذو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 ومن يعظم شائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واعد فله أسلموا وبشر المخبتين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 تذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون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 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنا ألق الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته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 وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَا يَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا فُوَّرَ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 قل أَفَأُنَبِّئُكُم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أَيُّهَا الناس ضرب مثل فاستمعوا له